Jao me tarvitsemme muu minina jao muu Baina tiasanurun, bajina ajidib. Jao me wal muu minina Baina muu minina tiasanurun, bajina تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا اذرونا نقتل باسم نوركم كي ألتمسون نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادونهم الم نكن معكم Koalu, bala, wala, kina, kumfetan, tum, fusa, kummu, etenrott, bastum, wartabitu, warrabastum, warrabastum, warrabastum, warrabastum, warrabastum, warrabastum, فَلِلَّيْومَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ هِيَ مَأْوَاهُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أَلَمْ يَأْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَى عَقْلُو بُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ كُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِلِ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ كُلُوبُهُمْ